ان الذين ينحدون في اياتنا لا يخافون علينا افمن يلقى في النار خير ام من ياتي امنا يوم القيامه يعمل ما شئتم انه بما تعملون بصير ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وَإِنَّهُ هو لكتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو إقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي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 من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد